بسم الله الرحمن الرحيم بنا خواي بخشن دي مهربان ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون هاوار بو ترازو بازان اوانيك بيوانب كان بو خوايان لسن مالي خلق بتواوي وريدقرن وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ بَلَامْ كَاتِكْ بُوَيَنْ پَيْوَانَ يَا چِيَشَانَ بُكَنْ كَمْ يَانْ دَدَنِي أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ آيه أوانا نازان لرَجْعِكَ وَرَدَى يَوْمَ يقوم النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ راجك كخلج لبربار جاي پروردگاری دیهانیان داد وستن كلا إن كتاب الفجار لفي سجن وما أدراك با ذا بنا بنوا چون كه براستينا باران لنا و دفتره شي پستی رجدا تو تزانيد او دفترتيا كتاب مرقوم دفتره چي نوسرا و اين الذين يكذبون بيوم الدين هاوا لو روجدا بوبي بروان اواني كبروانا كن بروجي باداجدانوا وما يكذب به الا كل معتد اثيم كس او راجب بدرنا زانه مغره موس تمكار تشي إذا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ حَرَكَاتِكَ آيَتَكَ كَانَ إِمَي بوبو خندري اتوا ضلي أمانة أفسانى بيشينانا كَلَّا بَل رَأَيْنَا عَلَى قُلُوبِهِم مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ نَخِيروانيا <تصفيق> بل کو ئەو او خراپانی کده کر پردی او بس دل یاندا کلا انہم مع ربہم یوم اذل محجوبون نخیر خیر براستی اوان لو روزدا به بش ثم لصالو الجحیم لا تَعْشَمْ بِعُمَانَ أَوَانَ دَسْنَدُ وَزَخَوَاتٍ ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذِي كُنْتُ بِهِ تُكذِبُونَ إِنْ جَعَثِيَ أَنْدَوْتِ رَأْيَهُ أَمَّا أَوَيْكَ بَرُوَاتٍ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي علين وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْيَوْمُ كِتَابٌ مَوْقُومٌ براستينا ميكداري تاكان لنا دفتر يشي برز دايا تو تزاني او دفترت سيء دفتر يشي نوسراوي امنده يشهده المقربون نزيكان خاديبينن إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون بيقمان تاكان لنازو نعم الدان لسرتخت بارقا وسيردكا تعرف في وجوههم نظرة النعيم دبي نيد جوانی و گشایی و خوشجو زرانی. یسقون من راحق مختوم، ختامه او مسک. و في ذلك فَلْيَتَنافسَ المتنافسون شرابی پچی سرب ماری اند در خوار کدوا قومی بونی مسکا بو اوبا با پیش برچی بکن، پیش برچی کران. و من تسنیم عيني يشرب بها المقربون تيكال لە ئاوی تەسنیمە كاني کە كن زيكر و ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون بيغمان اوانيك بدكاربون فهذا كنين بوانيك بروان هنابو وكاتي كبلايا انداب روشتنا تاويان قرتن وَإِذَا قَالُوا إِلَى أَهْلِهِمْ فكهين وإذا رأوهم قَالُوا فَكِهِينَ وَكَاتِبٌ كَبَرَنَا يَتَوَبَّلُ إِمَالٌ مِّن دَالِيًا بَبِيكَنِينَ وَقَالَتْ كَرْدَن بِمُسْلَمَانَةٍ وَإِذَا رَأَوْهُ قَالُوا وَكَاتِعْ تِيجْبِيًا دِينايَ أَيَانُودْ أَمَانَ قُمْرَانَ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ لَكَاتِعْ تَاكَ أَوَانْ بَتْسَوْدِيرٍ نَنِرَّا وَنْبُوَسَرْ مُسُلْمَانَ كَانْ تا أمرك روجي دواية أوانيك بروادار بون ببي بروا كان في ذكنا. على الأرويكي يهورون هل ثويب الكفار ما كانوا يفعلون؟ لا فو كرسي وسير ذكنا. تابزان طولي أو ببي بروا ندرة وتوا. لستر او كردواني كدا كل الدنيا ده